قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتققه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل اقتتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلقطه بعض السياره يلقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين طالعوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف واننا له لنا ناصحون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 فَرَنَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ فِشَاءَئِهِي يَبْكُونَ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 فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياركم فأرسلوا واردهم فأدلاد الوهر فأدل أدلوه قال يا بشر هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمر دخس دواهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.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 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلت قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به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 واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب عليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكلبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَتَطَعْنُ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قالت فذلكن الذي لُمْتَنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمر ليسكنن ولا يكون من الصاغرين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 سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله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 وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين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 يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد ويأكلن ما قدمتم له إلا قليلا إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه وات الناس وفيه يعصرون وقال الملك أتوني به فلما جا الرسول قال رجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم طالما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء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 قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم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 كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف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 قال معاب الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله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 وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كريم قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُر يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَباً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 وقال يا أبها لا تؤيل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بإذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ إِن رَّبِّي قَدْ آتَانِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيعس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا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 لقد كان في قصصهم عبارة لأول الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون